بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزل هُدًى وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَم وَيَدِين اَهْلَكْنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظالمين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المسلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم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 قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَوْيْتَنِي لِأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَقَاهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالُوا قُرُبًا مِنْهَا مَذْؤُومًا مَمْدَحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَنَّ دَهَنَ مَنْ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشجرة. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما مهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بعمور فَلَمَّذاَا قَ الشَّدَرَةَ بَدَت لَ مَا سَؤاتُ مَا وَوقَفِقَا يَقْصِفَان عَلَيهِ مامِ وََقِجَنَّ وَنذاَاهُ مَا رَبُّ مَا أَلَم أَنْهَبُ مَاعًَا تِلْبُمَ الشَّجَغَةِ وَأَقَُّبُمَا إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ قَطِيرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ آبَاءَكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ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 инна жаална аш-шайатин аулия лил-лазина ла ю'минуун ваиза фаалу фахишатан калу вадждна алайха абана ана валлоху амрана الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأخيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه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 ادْمُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مَعَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّ نَزِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن استرى على الله كذبا أو كذب بآياته اولائك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوسلون لهم قالوا, قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ابخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في الناس. ولما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الدارقوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربما ها يَوَدُّونَ فَاتَّاهُمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ الذَّارِ قَال لِكُلٍّ ضَعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من ذُوقِ الْعَذَابَ فَذُوقِ الْعَذَابَ تَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لهم أبواب لا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِدَ الْجَمَلُ فِي سَنًى الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَمْهَدٌ وَمِنْ فَوْقَهُمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ ناتهم فيها قاليدون ونزعنا ما في صدورهم من غل يتقرين تحكم الامهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَمْ هَبَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُوا الْجَنَّةُ قُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا دَاءَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَمْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا أَمْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نعم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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونابوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 تحزنون وناذا أصحاب النار أصحاب الجنة أم أفيضوا علينا من الماء أم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقتم الله قالوا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 فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جدناهم بكتاب فاصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون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 نَرَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ وَيَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وجوم ما مسفرات بامره الا له الخلق والامر تباركه الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدي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 حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ حَدًا فِي قَوْلِهِمْ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا فِيهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى عَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَالْبَلَدُ قَيِّمٌ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَالَّذِي ظَلَمَ فَلَنْ يَخْرُجَ اِلَّا كَنَكِبَا كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُوْنَ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 129. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 120. أبلغكم رسالات ربي وأنا ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلت الخلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسقه فَزُغُوا وَالآءَ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَ لَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا, تعدنا فأتنا بما تعدنا ثَمَنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَ فِي أَسْمَاءٍ فَمَاتَمَيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَإِنْ دَانَيْنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّن وَبَطَّأْنَ دَبيرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَقَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ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 جَعَلَ لَكُمْ قُلَتَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ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 مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ ذَوَاتُ قَوْمِهِ إِلَّا أُمَمٌ قَالُوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يقهرون فان جيناه واهلهم الا امراته كانت من الغابرين وانطرنا عليهم مطرا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 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْغُوا لِتَبْغَى نَافِئَةٌ نَافِئَةٌ وَلَا تَبْغُوا لِتَبْغَى وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في منذنا قال أولو كارهين قَدِ اتَّغَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِ كُنْ بَعْفَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَمَا أَنَّ نَعُدَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافلين الذين كذبوا شعيلا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيلا كانوا هم الخاسرين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 نَبِيٍّ إِلَّا قَضَيْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ نَدَّلَ مَا كَانَ السَّيِّئَةَ حَسَنَةً حَتَّى حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدِمَ السَّامُ آَنَا الضَّرَّ وَالسَّرَّ فَأَقْدْنَاهُمْ بَعْدَهُ فَأَقْدْنَاهُمْ بَعْضَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 افا امن اهل الكتاب ان يكفيهم باسنا بياتهم وهم ناائمون او امن اهل الكتاب ان يكفيهم باسنا ضحا وهم يلعبون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 كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ وَمَا وَجَدْنَا لَاكَثَرَهُمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ ثُمَّ نَبَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ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 حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد رئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إني قل تبتي تبي ايتك فاتي بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي تعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء اول قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ فِرْعَوْنُ إِنَّ هَذَا لَفَاحِرٌ عَلَيْنَا يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْسِلْهُ وَأَهَاهُ وَأَرْسِلْ فِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يأتونك بكل ساحر عليم وذا السحرة في فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنّا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى ان ما ان تلقي و لما ان نبون نحن الملقين قال القف فلمما القوت حر اعينا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 تَوَلَّي بُونَ هُنَالِكَ وَمَن قَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فرعون آمنتم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 كُمْ أَجمَيين قَالُهُ إَِّ إِلَ وَبِّنَامُم قَالِمُ وَماَا تَن قِمُ مِنَّْ إِلَّا أَنْ آممًَاََّا بِآيَاتِ رُِّنَالَ مَا جَأَتْنَا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 قَالَتْ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ مَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عزى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض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 وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا الطَّيْرُ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ مَطَائِرَهُم مِّنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فقالَاوا مَهْم تَأِّادِينٍ آيَةِ للتَسْحو نادِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَمِ مُؤمنِنين فَأَثَلمَا عَلَْهِ مُقُ فَامَ وَْجَادَ وَلْقُمَّ لَ وََّّ فَادِع وََّمَ آياتةٍ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْسِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَإِذِ اتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاولنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قَالُوا يَا مُوسَىٰ عَلَّمْنَا إِلَٰهَن كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يَدُبُّونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يعملون قُل لَّا أَغَيْرَ اللَّهِ أَدْعُو مِنْ دُونِهِ وَلَا أَنَا أُضِلُّ مَنْ عَنِ السَّبِيلِ وَلَا أَهْدِي إِلَّا إِلَى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 وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّمِي قَادِرُ رَبِّهِ فَتَمَّمِي قَادِرُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ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 وكتبنا له في الألواح من كل شيء موضة وتفصيلا لكل شيء فقذها بقوة, بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأفرِْف وَ آياتَّنَايتَكَبَّونََةِ الأأَوم بِ وَير الحَكّ وَإ وَوْوكُ ل آياتِ لا يُؤمنِنُ بِهَا وَإوَووكُ لا يُؤمنِنُ بِهَا وَ رَوسَ بلَوش بِلا يَتَ بِذُوه سَبلَ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 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ مَيخُلِيهِمْ يَدُلُّ سَدَّ لَهُ فوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا تَقَطَّعَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قالوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا قَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَالَ بَلَى أَمَّا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخل ما في رحمتك وأنت أرحم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 قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 يَأمُرُهُم بِالمَعُوفِي وَيَنهَاهُ ننِمُمكَرِ وَيحِلُّ لَهُ مُقَباد وَيحِلّ لَمُ قباتاتِ وَيحَلِّم عَلَيْهِمُقَدَ إثَ وَيَغَ عَهُم إِصرَهُم وَيَضَ عَنْهُم إصوَهُم وَأَللََّ كََة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 واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون من الحق وبه يعزلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباقا أمما وَأَوْحَى إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَرَبَ الْبَحْرَ وَانفَجَرَتْ مِنْهُ ذَلَّ مَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوبُهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 اسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيلهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا لا تاتيهم كَذَالِكَ نَمْلُوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِبُونَ قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قُولُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آنَ جَئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب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 بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأبنى ويقولون فيغفر لنا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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجمال فوقهم وأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم كذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من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 وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلق منها, فَانْسَلَقَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ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 فَلَمِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ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 إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا فِي ملكوت السماوات والأرض وَمَا خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترم أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذُوقُونَ فِي قُضِيَّاتِهِمْ يَعْمَونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ تُقِلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْثُهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَثَرَنَا مَا فِي لَا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 فَلََّ أَفقلَبَّ وَولهَا رَّهُ مَالَِ آتَيتَنَا صَالِ حََّ نَبًُاَّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّ أَبَهُ مَا صَالِحَم جعَ لَهُ شكَأَفِيمَا أَبَهُ مَا فتَعَلَ الهُ عََّ يُشكُون أيشركونَ ماَا لا يَفلُقُ شَيئ وَهُم يخلَقُ وَلَا يَستَقَونَ لَهُم نَغص وَلَا أَافُتَهُم يصُون وَإِن تَتَّبِعوهم إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُم أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْ فَبَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبَقِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبَصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آبَانٌ يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا وَتَرَاهم يَنظُرون إليك وهم لا ينصرون اذِلَّ عَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَمْسَسُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُ سَمَ عَلي إِنَّينََاتَّقَوْ إِذَا مَ السَّهُم قَاائِفُم مِنَ الشَّيقانِ تَذَكَّووا إِذَا مَ السَّهُم قَاائِفُم مِنَ الشَّيقان تَذََُّ فَإذاَاهُم مُدَصِعُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّثِ مَا لَا يَقْصِدُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ من رَبِّي هذا بصائر من ربكم وهلا ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَاذْكُرِ الرَّبَّ كَثِيرًا السِّكْتَ تَبَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدْرِ وَالْأَثَامِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون